صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة الإسلام اقتضت حكمة الباري سبحانه أن تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أقل الأمم عمورا في هذه الدنيا فأعمارها قصيرة مقارنة بأعمار الأمم السابقة لها فقد روى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك وروى أبو يعلى في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المنايا بين الستين إلى السبعين ومع كون هذه الأمة أقصر عمرا ممن سبقها من الأمم لكن الله تفضل عليها بما لم يتفضل به على الأمم قبلها وأكرمها بما لم يكرم به غيرها فقد عوضت ببركة أعمالها فأعطاها الله أعمالا كثيرة مباركة في الثواب وشرع لها قربات نافعة ذات أجر عظيم وثواب عميم متى استثمرها المسلم انتفع نفعا عظيما وطال عمره في الطاعة بحيث يحصل أجورا عظيمة على أعمال قليلة ويكسب حسنات كثيرة في وقت يسير وكان الأصل أن يستغرق أداؤها زمنا يفوق عمره المحدود وبذلك يكون عمره الفعلي للعبادة أطول من عمره الحقيقي وإذا كان ذلك كذلك فينبغي على العبد أن يستثمر وقته ليحقق أكبر قدر من الإنتاجية في عمر أقل ويثري عمره بالخير والطاعات والمنافع والمسلم عباد الله يحرص على حياته لا لذاتها ولكن ليكسب أكبر قدر ممكن من الحسنات ويستثمر أوقاته المحدودة بالعمل الصالح الذي يرفع درجاته في الجنة ويضرب بسهم في جميع مجالات الخير وأبواب البر فينال أعظم الأجر عند ربه الكريم داعياً إياه أن يجعله ممن حسن عمله فالعبرة بحسن العمل لا بطول العمر فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله رواه الترمذي من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه ومن الشواهد البينة والأمثلة الدالة على تعويض الله هذه الأمة عن قصر أعمارها أن هناك أيامًا وليالي مباركة وأوقات ثمينة وأماكن فاضلة وأعمال كريمة تتضاعف فيها الحسنات وتعظم أجورها كليلة القدر وعشر ذي الحجة وأداء حجة مبرورة وصيام عاشوراء وصيام يوم عرفة والصلاة في المسجد الحرام وقراءة القرآن وصلاة الجماعة وصلة الرحمة وغير ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية وإليكم مثالاً واحداً يتجلى من خلاله كيف تتضاعف أجور بعض الأعمال كيف تتضاعف أجور بعض الأعمال فتكون مربحاً عظيماً في حسنات المسلم فهذا هو المسجد الحرام له مزية ليست لغيره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 قال بعض العلماء فحسب ذلك على هذه الرواية فبلغت صلاة واحدة في المسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة وصلاة يوم وليلة في المسجد الحرام وهي خمس صلوات عمر مئتي سنة و وسبع وسبعين سنة وتسعة أشهر وعشر ليال والله يُضاعِف لمن يشاء والله ذو الفضل العظيم ومما يجدر ذكره هنا أيها الإخوة أن كثيرًا من أهل العلم يرى أن مُضاعفة الصلاة يشمل الحرم كله وأن جميع بقاع مكة تُسمَّى المسجد الحرام عباد الله ومن فضل الله على الأمة كذلك أن شرع لها موسماً عظيماً من التجارة الرابحة يتنافس فيه المتنافسون ويربح فيه العاملون ويجتمع فيه شرف الزمان وشرف المكان أما الزمان فالأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وأما شرف المكان فهذه مكة البلد الحرام أقدس بقعة على وجه الأرض وهي مقصد كل عابد وذاكر حرمها الله على خلقه أن يسفكوا فيها دما حراما أو يظلموا فيها أحدا أو يصيدوا صيدها أو يقطعوا شجرها في هذه الأجواء المباركة يأتي موسم حج بيت الله العتيق الذي جعل الله قلوب الناس تهوي إليه وترِقُّ لذِكْرِه وتخشع عند رؤيتِه إجلالًا لله وتعظيمًا لشعائِرِه وها هي قوافِل الحجيج تتقاطرُ على البيت العتيق من كل فجٍّ عميق ملبينا نداء خليل الله إبراهيم عليه السلام الذي أمره الله بقوله وأذِّن في الناس بالحج يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله شرع لعباده مواسم الخيرات ليغفر لهم الذنوب ويجزل لهم الهبات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع الشرائع وأحكم الأحكام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فها نحن عباد الله قد أظلنا موسم عظيم وأيام مباركة كريمة هي أيام العشر الأول من ذي الحجة هذه الأيام التي هي أفضل أيام خلقها الله على الإطلاق أفضل أيام الدنيا كما بيَّن ذلك صلى الله عليه وسلم إنها أيام خير وفوز وفلاح فمن أدركها وتعرَّض لنفحاتها سعد بها وهي فرصة عظيمة للتزوُّد والاغتنام واستدراك ما فات وموسمها مشترك بين الحاجين والقاعدين فعلينا عباد الله أن نُري الله من أنفسنا خيرًا خاصة في هذه الأيام العشر التي أقسم الله بها في كتابه فقال عز من قائل والفجر وليال عشر وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها بقوله ما العمل في أيام أفضل منها في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء رواه البخاري وفي رواية ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد رواه أحمد وليعلم أنه من الفطنة والفقه أن يختار المسلم من الأعمال الصالحة أحبها إلى الله تعالى فيتقرب إليه بها فالعمل في العشر محبوب أيًا كان نوعه فيشرع فيها التسبيح والتهليل والتكبير والذكر والاستغفار وقراءة القرآن والصيام والصدقة والدعاء وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوبة إلى الله والاهتمام بالأعمال القلبية ومنها الصدق والإخلاص والصفح والعفو والتخلص من الحقد والشحناء والبغضاء وسائر المعاني المرذولة التي لا يحبها الله عز وجل معاشر المسلمين وإذا كانت المسارعة بالخيرات محمودة مطلوبة في كل آن وحين وكل مكان فإن حدوث ذلك في الأماكن المفضلة والأزمان الشريفة أكثر فضلا وخيرا وأعظم أجراء فتعرضوا عباد الله لنفحات الجليل واغتنموا أوقاتكم وافعلوا الخير فعسى أن تدرك المرأة نفحة من نفحات الكريم فيسعد بذلك سعادة ما بعدها شقاء هذا وصلوا وسلموا على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه فقال عز من قائل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 كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمدٍ وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد، وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين، الأئمة المهديين، والصحابة أجمعين، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، اللهم عزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الكفر والكافرين، واخذُل الطُغاة والمفسدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح الأئمة وولاة الأمور ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال وكريم الخصال اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمرابطين على الثغور اللهم كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم سلم الحجاج والمعتمرين وأعنهم على أداء مناسكهم واغفر ذنبهم وآتهم سؤلهم واجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا اللهم زودنا من التقوى ووفقنا لاغتنام الأيام العشر واكتب لنا فيها عظيم الثواب ووافر الأجر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله